بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادا والذي اخرج المرعى فجعله غثاءن اقوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله